akkor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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمن نوه عنه ويتناجون ويتناجون بالبثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءك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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذي ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل مؤمن إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 كَتَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْغَضَبُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانا صَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ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 في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون دون من حد الله ورسوله يواد حَدَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُ أَبَاؤُهُ وَلَوْ كَانُ أَبَاؤُهُ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ إخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّةً تتدري من تحتي الانهار تدري من الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه